لِيَ وَلا شَفيع افلا تتذكرون يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنه مما تعدون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 رَبن أَبصعنَا وَسَمِعَن فَجعَنَّ نَععمل الصَالِحًا إ مُطنون وَلَش إ ل آتَين كُ نَفْسٍ غدَ وَلا حَقققَوْل مِ لَ أَملَ أنَّ جََّ مَ مِنَ الجَّةِ وََّ سِأَجَمَعيل فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِيْنَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 لَمَّا أَرَادُ أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أَعِيدُ فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ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 ات ن موسل کتل کلک اہ وجال نل بنی اس مت یح لَمَّا سوب وَكانوا بآياتَِ يُطِنون إِ رَبكَهُ يَصصلُّ بَنَم يَوْمَ الْ القامَةِ فيِي مَا كانَوا فيِيه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 إلا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل الفتح لا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّ